وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في ا وقفنا عند ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا ش ر ة التي ينبغي أ ن يسير عليها الناس إ ذ ا حلت الفتن ا ل م ض ل ة وكثرت الشبهات وهي ق ا ع د ة لزوم ج م ا ع ة المسلمين فهذه ا ل ق ا ع د ة من القواعد ا ل ع ظ ي م ة التي ينبغي أ ن يسير عليها المرء في زمن الفتن والمقصود بذلك أ م و ر ك ث ي ر ة قد مرت معنا و أ ص ل هذه ا ل ق ا ع د ة أ ح احاديث د ي ث أو أ و ا ر د ة عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهي كثيره ومن أ ش ه ر ه ا و أ ب ي ن ه ا و أ ظ ه ر ه ا في ذلك حديث ح ز ي ف ة رضي الله عنه وارضاه وذكرنا كذلك على أ ن أ ه ل العلم رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في معنى لزوم الجماعه وفي معنى ا ل ج م ا ع ة ا ل و ا ر د ة في كلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقد بسط هذه الاقوال الإمام ا ل ش ا ط ب ي ر ح م ه ا ل ل هذه تعالى في الاعتصام في و ك ل الحافظ ك ابن حجر ح ر م ا ل ل ه في فتح ا ل الظاهر ب ا كما ر ق ل ن ا ا ل ظ ان ه ر أ الحافظ ابن هذا ا ا نقل ل ل حجر ك من ع اهل ل وخلاصة ش ا اعتصام ط ب ي في ذ ه ا أ ق و العلم أن من أهل ا من قال أ ن ا ل ج م ا ع ة هي السواد الاعظم أ ع ظ م ل ل س و ا ا د أ وعلى ر أ س هذا ا ل س و ا ب أ ه ل العلم والقول الثاني ط ا ئ ف ة من العلماء قالوا أ ن ا ل ج م ا ع ة هم أ ه ل العلم خ ا ص ة من أ ه ل الاجتهاد و ا ل م ع ر ف ة هذا القول الثالث ا ل قال و ل ث ث ا قال ل ط ا ئ ف ة من, من اهل العلم أ ن ا ل ج م ا ع ة هم ا ل ص ح ا ب ة على الخصوص والقول الرابع أ ن المقصود ب ا ل ج م ا ع ة أ ه ل ا ل إ س ل ا م وهذا فيه إ ش ا ر ة إ ل ى ا ل إ ج م ا ع والقول ا ل أ خ ي ر أ ن المقصود ب ا ل ج م ا ع ة ج م ا ع ة أ ه ل ا ل إ س ل ا م إ ذ ا كان على ر أ س ه م أمير وعند حدود هذه امير ل س أ ل ل ة فرعنا ع ه شبهة ا مسألة أو شبهة عند ك ث ي من الشباب خاصة لها تعلق ب ق ض ي ة تعدد ا ل أ م ر ا ء وبينا أ ن ا ل أ ص ل خلاف ذلك لكن إ ذ ا دعت ا ل ض ر و ر ة عند اتساع العمران فان هذا لا ب أ س فيه وهو أ م ر مطلوب وجائز شرعا ونقلنا أ لكم في ذلك كلام بعض أ ه ل العلم ك ا ل إ م ا م الشوكاني رحمه الله وكالشيخ صديق حسن خان في آ خ ر ي ن من أ ه ل العلم قد قرروا, قد قرروا هذه ا ل م س أ ل ة ثم بينا ان خلاف أ ه ل العلم في تحديد معنى ا ل ج م ا ع ة هو ليس من ب ا ب خلاف التضاد كما يقول أ ه ل العلم و إ ن م ا هو من بال ب خ ا التنوع هذه مصطلحات إن العلم ف بطلبة إن هذه بغي خلاف ا يضيكوها ما ص ة أن معنى خ التنوع بمعنى كل هذه الأقوال هذه ه ي ص ح ي ح ة هذا م ع ن خلاف التنوع بمعنى كل هذه ا ل أ ق و ا ل ص ح ي ح ة ولذلك بين ا ونص الشاطبي رحمه الله تعالى أ ن هذه ا ل أ ق و ا ل ترجع إ ل ى أ ه ل الاتباع بمعنى أ ن المقصود ب ا ل ج م ا ع ة اتباع الحق وبين ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لما قال عليك أو الجماعة ما وافق الحق وإن كنت أو وافق وإن ما الحق تحق وبينا أ ن ليس المقصود التعبد ب ا ل ق ل ة و إ ن م ا التعبد م ق ص و د ا ل بالحق ا ل ع ب ر ة أ ن يتمسك ا ل إ ن س ا ن بالحق و أ ن يسير على ج ا د ة الصواب سواء كان يعني هذا, هذا الصواب مع ا ل ج م ا ع ة أ وكان مع ا ل ق ل ة لكن كلام عبد الله بن مسعود خرج مخرج ا ل ت أ ك ي د على اتباع الحق و إ ن كان الاخذ به أو المتمسك بهذا الحق ق ل ة من الناس ثم ذ ك ر كلاما ل أ ه ل العلم يؤكدون هذه ا ل م س أ ل ه أ ن ا ل ع ب ر ة باتباع الحق وليست ا ل ع ب ر ة باتباع أ ك ث ر الناس أ و اتباع ا ل ق ل ة ل خ ل ا ف ما يفعله كثير من الناس او كثير من الشباب تجدهم يتعبدون ب ا ل ق ل ة أ ي ن م ا تكون ا ل ق ل ة فتم يشع الصواب الحق وهذا العبرة باتباع غير صحيح العبرة العبرة الحق سواء كان الحق مع الكثرة مع أ و مع ا ل ق ل ة ولذلك فينبغي أ ن نفهم كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ا ل ا ل ج م ا ع ة ما و ف ق الحق و إ ن كنت وحدك ينبغي أ ن يفهم هذا الكلام في ضوء ما فهمه أهل العلم. في ضوء ما فهمه اهل ل ل ع م ما في ف ضوء م ه ه أ العلم م فكلام كما مخرج المتمسك ثم سلفا فرغا التأكيد كان ك الصحابي الجليل كما قلت سلفا خرج مخرج التأكيد على اتباع الحق ل ل هذا اتباع واحدا ديننا هذا ا ا به خرج وإن بكلام ل أ ه ل العلم ك ا ل إ م ا م ابن القيم وغيره من ائمه اهل ا ل س ن ة في ا ل ت أ ك ي د على هذه المساله أ ل ة د ان القصد هو اتباع الحق فقلاصة معنى الجماعة الذي الإمام الشاطبي رحمه الله معانيها الاعتصام معنى يعني بسط رحمه عليه حجر اتباع اعتصامه كل ذلك يدل أن تلك يعني ا ل أ ق و ا ل هي من باب خلاف التنوع وليس من باب خلاف خ ل ا ف ا ل ط و ا اسحاق بن ر ا الله الطوسي الله ابن القيم وكان ب بن ه رحمه عليه رحمه ة محمد محمد أسلم يقول في بن أ س ل م الطوصي المتفق على إ م ا م ت ه مع رتبته أ ت ب ع الناس ل ل س ن ة في زمانه حتى قال ما بلغني س ن ة عن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ا عملت بها ولقد حرصت على أ ن أ ط و ف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك فسئل فسئل أهل العلم أقول ابن رحمه الله فسئل بعض أهل العلم إلى بعض ابن بعض رحمه هنا إسحاق راه قيم ونشير إصحاق رحمه الله قال فسئل بعض أ ه ل العلم في زمانه عن السواد ا ل أ ع ظ م قال و ذكر يعني كلام إ س ح ا ق الذي مر معنا ثم علق عليه ا ل إ م ا م بن قيم بكلام نفيس فقال عليه رحمه ة ا ل ل وصدق و الله أي إصحاق وصدق والله ف إ ن العصر إ ذ ا كان فيه عارف ب ا ل س ن ة داع ي إ ل ي ه ا فهو ا ل ح ج ة وهو ا ل إ ج م ا ع وهو السواب ا ل أ ع ظ م وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى واصلاب جهنم وساءت, وساءت مصيبه ن القيم ح الله إغاثة للهان هذا الكلام, هذا الكلام يؤكد ما ذكرنا التمسك, التمسك بالحق كذلك الله هو نفسه رحمه الله هذا في يؤكد قضية الموقعين من أكد رحمه إعلام عليه شز كلهم زمن أ ح م د بن حنبل إ ل ا نفرا يسيرا فكانوا هم ج م ا ع ة فكانوا هم ج م ا ع ة وكانت القضاه الى اذن والمفتون و ا ل خ ل ي ف ة و أ ت ب ا ع ه كلهم هم الشاذون وكان ا ل إ م ا م أ ح م د وحده هو الجماعه ة فتنة في ت القرآن خلق لماذا؟ ل م س ك بالحق بن الله تعالى واسعة هذا الكلام الإمام الله تعالى رحمه رحمة إذن هذا الكلام من الإمام بن قيم رحمه قيم من إذن يؤكد ما أ ث ر عن عبد الله بن مسعود أ ن ا ل ع ب ر ة باتباع الحق هنا كلام ل ل إ م ا م الشافعي رحمه الله في رسالته في ر س ا ل ه ويتكلم عن ق ض ي ة ا ل ج م ا ع ة يقول رحمه الله قال فما معنى أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة بلزوم جماعته قلت ونقل السؤال عن بعضهم ثم أ ج ا ب عنه ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله قال الشافعي قلت لا معنى له إ ل ا واحد ي ع ن ي ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التي جماعة الإسلام الجماعة بها؟ بلزوم بلزوم تأمر مقصود شو يعني قال قلت لا معنى له إ ل ا واحد قال فكيف لا يحتمل إ ل ا و ا ح د ة قلت إ ذ ا كانت جماعته متفرقه في البلدان فلا يقدر أ ح د أ ن يلزم ج م ا ع ة أ ب د ا ن قوم متفرقين وقد وجدت ا ل أ ب د ا ن تكون م ج ت م ع ة من المسلمين والكافرين و ا ل أ ذ ق ي ا ء والفجار فلم يكن في لزوم الابدان معنى ا الشافعي ويشير ل إ أن ا لانه م ق ص و ل ل ج جماعة م ا ا ا ع ة أ د ي جماعة لا ن ليس ل ج م ا ع ف يمكن ه الله وإن كانت باجتماع الأبدان معنا لكن وأمر فرعي. كما بينه الخطابي رحمه الله. لكن الأصل في ك م لا الارض ي الناس يعني ت فلم ف في ر ق في ماذا؟ ا ب ل قال ل د ا ن ف يكن في لزوم ا ل أ ب د ا ن م ع ن ا ل أ ن ه لا يمكن و ل أ ن اجتماع ا ل أ ب د ا ن لا يصنع شيئا يعني هل في الأصل يعني بتجميع الذي يريد نشير إليه الشابعي رحي العبرة العبرة بالاعتصام الناس؟ أن الكفرة الأصل بالتكتب؟ الله؟ هذا الله هل هل بحبل محمودة؟ هو أو قال فلم يكن في لزوم ا ل أ ب د ا ن معنى ل أ ن ه لا يمكن و ل أ ن اجتماع ا ل أ ب د ا ن لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إ ل ا ما عليه م جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعه فيهما ل الاجتماع لماذا؟ على الحق ج م ا ع ة الاجتماع على ما عليه الجماعه من تحليل, من تحليل, ما, ما, حل الله من تحليل ما حرم الله على الحق قال الا ما عليهم جماعته من التحليل والتحريم و ا ل ط ا ع ة فيهما ومن قال بما تقول به ج م ا ع ة المسلمين فقد لزم جماعتهم ومن خالف ما تقول به ج م ا ع ة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أ م ر بلزومها هذا نص العزيز من الامام الشافعي رحمه الله إ ذ ن كلامه رحمه الله تعالى واضح جدا إ ي ض ا ح هذا كلام ك الخطابي رحمه الله أ ن ا تعمد إ ي ر ا د مثل هذه النصوص التي فيها علو يعني في مثل هذه ا ل أ م و ر قد ت أ ت ي بكلام بعض المعاصرين عند يعني كلامك مع المخالف تنقل مثل كلام الشافعي خ فيكون لكلامك ل ا م لي خوف هذا الخطابي الله. معنا كلام في يقول ا ل ف ر ق ة فرقتان فرقه الاراء والاديان ا ل ف ر ق ة فرقتان فرقه ا ل آ ر ا ء و ا ل أ د ي ا ن و ف ر ق ة ا ل أ ش خ ا ص و ا ل أ ب د ا ن لا يوجد اجتماع ا ل أ ب د ا ن و ا ل ج م ا ع ة جماعتان ج م ا ع ة هي ا ل أ ئ م ة و ا ل أ م ر ا ء و ج م ا ع ة هي ا ل ع ا م ة والدهماء ف أ م ا الافتراق في ا ل آ ر ا ء و ا ل أ د ي ا ن ف إ ن ه محظور في العقول تفرق في التفرق د ي ن في الدين مذموم قال ف أ م ا الافتراء في ا ل آ ر ا ء و ا ل أ د ي ا ن ف إ ن ه محظور في العقول محرم في قضايا ا ل أ ص و ل ل أ ن ه د ا ع ي ة الضلال وسبب التعطيل و ا ل إ ه م ا ل ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت ا ل آ ر ا ء والمحن ولكثرت ا ل أ د ي ا ن والملن ي ولم تكن فائده في بعثه الرسل وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في كتابه, التفرق في كتابه آيات المعروفة تفرق كتاب للأيات تفرق التفرق في كتابه في الوارد الوارد قال المعروفة ماذا الاراء والإديان في في ذكرها من وزمه الاية وهذا الذي هذا هو عابه وعلى هذه ا ل و ت ي ر ة نجري ا ل أ م ر أ ي ض ا في الافتراق على الائمه والأمراء يرجع إلى يرجع و ا ل ا ل م ة ا ل ر من ا ل وظل المنة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ط ا ع عنه ة وهو نهى و أ ر ا د ه بقوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ومن فارق ا ل ج م ا ع ة فمات فميته ت ج ا ه ل ي ة ل أ ن كثير من أ ص ح ا ب الفرق ف يسقطون هذا الوقت ي مثل هذه الاحاديث على جماعته ل أ ن ه ا م ش ك ل ة سنقع في إ ش ك ا ل ع ظ ي م إ ذ اذا نزلنا مثل ه ه ل أ أو ح ا د ي ث نزلت مثل هذه على ج م ا ع ة وعلى ط ا ئ ف ة ي أ ت ي ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى وتنزل ا ل أ ح ا د ي ث نفسها عليش على ط ا ئ ف ة و ج م ا ع ة و ي أ ت ي الثالث ويفعل الفعل نفسه والرابع وهكذا دواليك ايش نفعل الآن ذ ايش إ نفعل إ ذ ا يرد هذا بهذا الرد العقلي هذا من جهه ة من ج ة ثانيه ا ل أ ح ا د ي ث و ا ر د ة في م ل ا ز م ة ا ل ج م ا ع ة لم ي ت ي فيها ومن فارق الجماعات واتباع م الحق والاجتماع على الدين والاعتصام بحبل ا ل ذ ي عز وجل قال وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم عنه و أ ر ا د ه بقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن فارق الجماعة فارق فمات سميتته جاهلية وقد ذ ل لأن أهل الجاهلية ك و بسط هذه المسألة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل ا ل ج ا ه ل ي ة بسطا عظيما بسطا النبي الرسالة المسائل والسلام عظيما وإذا رجعتم لشروح أهل العلم لهذه الرسالة خاصة للشيخ صالح حفظه المولى كلاما دقيقا علميا في هذه في هذه المسائل التي خالف فيها النبي عليه الصلاة رجعتم عليه حفظه للشيخ في لشروح تجدون لهذه هذه أهل أهل الجاهلية سحري يعني أن هذه الرسالة يعني يقول لأن أهل الجاهلية هذه بشرحها بطلبة العلم الرسالة خاصة سحري يدرك يعني ي ق وذلك ل و ل أ ن أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة لم يكن لهم إ م ا م يجمعهم على دين و ي ت أ ل ف ه م على ر أ ي واحد بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين ارائهم متناقضه و اديانهم متباينه و ذلك الذي دعا كثيرا منهم الى عباده ا ل أ ص ن ا م و طاعه الاسلام ر أ ي ا فاسدا اعتقدوه في ان عندها خيره و انها تملك لهم نفعه او تدفع لهم ض ر أ او ضره ضرطان و اما عزله الابدان يعني قضيه ا ل أ ب د ا ن لما نقول لا تراعى لكن هي مساله شرعيه مسألة برعية ولذلك قال و أ م ا ع ز ة ا ل أ ب د ا ن م ف ا ر ق ة الجماعه التي هي العوام فان من حكمها ان تكون تابعه للحاجه ة ا الضغط قيدها طالب تقرمتها لم يكن القنود تكلم بالنصوص انتبه مراعاة أن راباش الأديان. لكن واش نقوله؟ على باجتماع على الأبدان أن معتبر. معتبر حاش إ ذ ا قال ف إ ن من حكمها أ ن تكون ت ا ب ع ة ل ل ح ا ج ة وجاريه مع ا ل م ص ل ح ة فهمت ماذا الكلام لكن ا ل أ ص ل هذا كلام دقيق لكن ص ف ر صفر هذا والعلم ا ل ع ل م و ا ل ع ل و ا ل أ م و ر ط ل ب ة العلم خ ا ص ة بل كثير من عامه نسخين باذن و ه الله نعرفه هذه النسخه ي و ق ض ي ة ا ل أ ب د ا ن تدور على مدى على ا ل ح ا ج ة وعلى مراعات المصلحه ا المقصود الفتن الشبهات جماعة المسلمة مضلة لزم زمن وكثرة في خضية و س أ تبين ي ت ف لنا شو المقصود بلزوم الجماعة. ما هو ت ع المقصود ى بالذكر والبسط تبين لنا ا إذن شو بلزوم الجماعه ة ما و ا لزوم م ق ص و د ب ل الجماعه اصل ع ة أ ينبغي أ ن نسير عليه في كل مكان وفي ك لكن زمان ل ي ت أ ك د ذلك ما قلنا سلفا في زمن فتن في وهو أ ص ل عظيم من أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة والحديث و ا ل ش ف ا ظ على ا ل ج م ا ع ة من التفرق و ش ف ا ظ على صفها من ا ل ش ق ق هذا أ ص ل عظيم من أصول أهل السنة اصول ل ولذلك نجد أهل العلم ل س ن نجد يفرعون عن ة هذا أ ا ل أ م ر ا ك ه اهل ترجع على إلى المحافظة ذ ه ا ج م السنه ع ع ة و ى بيضة ا ل م ل م ي فرعوا على ذ ا الأصل الذي ذكرناه فروع ع ك كذلك ي ن أن ب ب غ ي ت ت ع ر في كل وقت وفي في الفتن كل كل مكان خاصة في زمن الفتن وكثرة ل وقت زمن خاصة ا ش ب ه او ت ما هي مثل ا هي هذه ل ف ر ش ي ة م ث ل اتيت فروع كثيرة أو, ذكرت أو أتيت لكم ببعض هذه ا ل أ م و ر التي فرعها أ ه ل العلم عن هذا الاصل العظيم قلت هنا ومما يتفرغ عن هذا ا ل أ ص ل ل وهذه ا ق ا ع د ة التي تم تقريرها الحرص في زمن الفتن خ ا ص ة على شهود ا ل ج م ا ع ة لئلا يزداد تفرق الكلمه الجماعة ا ل ج م ا ع ة في المسجد ا ل آ ن ليس البحث في ق ض ي ة هل ا ل ج م ا ع ة واجبه هنا البحث في, في ماذا ل ذ ن ك و نتكلم ن عن الفقه و إ ن كان الراجح الذي ندين الله عز وجل به إ ج ا ب ذلك إ ج ا ب عينيا لكن هنا بحث آ خ ر ي عن ي له ت عبيد ل قلنا ق كما ق ض ة الفقه عن ع ب ي الله بن ع ب ي بن خيار أ ن ه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إ ن ك إ م ا م عامه وتزول بك ما نرى ويصلي لنا إ م ا م ف ت ن ة ونتحرج لما كان رضي الله عنه في الحصان فقال الصلاه احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام؟ فاذا ه احسنت ل ل ك ا م فاحسن معهم و إ ذ ا أ س ا ء فاجتنب إ س ا ء ت ه م اخرجه البخاري رحمه الله في ا ل آ ذ ا ن ذوب عليه البخاري فقال باب إ م ا م ة ا ل م ف ت و ن و المفتون ب باب ت د ع إمامة ا م ل والمبتدع وطالب في العلم ينبغي أن يحرصوا العلم تراجم العلماء خصف البخاري رحمه الله على ينبغي في أن رحمه خصف قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في فتحه قال وفي هذا ا ل أ ث ر الحظ ف على شهود ا ل ج م ا ع ة ولا سيما في زمن ا ل ف ت ن ة لئلا يزداد تفرق ا ل ك ل م ة وفيه أي الأثر ان ل أ أ ث ر ا ل ص ل ا ة خلف من تكره ا ل ص ل ا ة خلفه أ و ل ى من تعطيل ا ل ج م ا ع ة اذا هذه م س أ ل ة فريات ع ة عن الاصل ف ر ع ا ت عن الاصل نعيد كلام حق ا رحمه الله وفي هذا الاخر ح ظ على شهود ج م ا ع ة ولسيما في زمن ا ل ف ت ن ة لالا يزداد ت ف ر ق ا ل ك ل م ة وفي ه أن ا ل ص ل ا ة خلف من ت ك ر ه ا ل ص ل ا ة خلفه أ و ل ى من تعطيل ج م ا ع ة لما قال وفيه أ ن ا ل ص ل ا ة خلف من تكره يفهم منه جواز سبع لا يعترض معترض يفهم منه جائز لكن تكره افضل وراءه جائز لكن تكره ل أ م ر عارض أ و طارئ أ و ح ا ص قال وفيه أ ن ا ل ص ل ا ة خلف من تكره الصلاة او ل ل خلفه ص ا ة أ لا من تعطي ليش الجماعة ك ل ك ن يجب ان يكون هذا الشيء من ا ل م ل م ي ن و ي ق ل ان هذا الشيء يجب ان ي ك ن هذا الشيء ي ك هذا الشيء ي ان ي ك ه ا ا ل ش ي ان ي ق و ن هذا ا ل ش ي ان يكون هذا ا ل ش ي ان ن ا س ف أ ح س ن أ ن هذا ه هو م ع ن ى ا ل ك ل ا م ي هذا ل أ ن ه رخص ل ه ف ي ا ل ص ل ا ة م ع ه م ك أ ن ه ي ق و ل ل ا ي ض ر ك ك و ن ه م ف ت و ن ا هذا ا ل ش ي ن هذا ل ش ي ء ي هذا ه و ا ا ل ش ي ن ى قال أ ن ه ر خ ص له في ا ل ص ل ا ة معهم ك أ ن ه يقول لا يضرك كونه مفتونا بل إ ذ ا أ ح س ن فوافقه على إ ح س ا ن ه واترك ما ف ت ت ن به و م ف ت ت ن به ثم قال كذلك الحافظ رحيم الله و أ م ا قوله و إ ذ ا أ س ا ء و ا فاجتنب ففيه تحذير من ا ل ف ت ن ة والدخول فيها ب ع ض ا ل ن ا س تتعلم ان تتعلم ا ل تتعلم ان ف ت ع ل م ان تتعلم ان ت ت ع ل ان ت ت ع ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ان تتعلم ان ت ت ع ل ان ل م ان تتعلم ان ت ت ع د م ان تتعلم ان ت ت ع ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ان ت ت ف ل م ان ت ي ع ل م ان ت ت ع م ان تتعلم ان ت ع ل م ان ت ت ع ل ان تتعلم ان ت ع ل م ان ت ع ل م ان ت ع ل م ا ل م تتعلم ا ي ع ر ف هذه م ان ع ل م ان ت ل م قال واما قوله واذا اساؤوا فاجتهد فيه تحذير من الفتنه والدخول فيها ومن جميع ما ينكر من قول او فعل او اعتقال اوْ اعتقال اَوْ اَعْتِقَالٍ انتظر هذا الفرع لمراعتش جماعة خاصة كما بيت الفيتان كله الله الأمور إذن زمنش حاضر رحمه الله خاصة في زمنش إذن هذا من التي تفرعت من خاصة عن هذا الاصل العظيم من الفروع كذلك قال ل ت و م م يتفرع ك ذ ك على هذه القاعده ذ و ن ق ل اننا ه على على قال القائدة أ اذا اختلفنا في م س أ ل ة اجتهاديه ة ت ب مش العلماء ر ح يقررون المسائل وكيف العلماء فهمهم وكيف فهمنا ه م وكيف ف وكيف تعاملنا قلت و م اننا يتبرع على القاعدة وكذلك هذه أ إ ذ ا اختلفنا في م س أ ل ة ا ج ت ه ا د ي ة تبقى ا ل أ خ و ة و ا ل أ ل ف ة ش ف ا ظ ا على الجماعه ة مسألة شنو الشفر المختلف كل ا هل يصلح لمسألة نتفرق؟ مسألة فرعية وقع فيها الخلاف ة فرعية فيها وقع ا ل بين اهل العلم ليس من باب خلاف التضارب ب هو خلاف ن ج ت ه ا د ي تحتمله يعني الاقوال أ ق و ل ل كما مر معنا ل إ ذ ا ح ت م ه به هذه الاجدهادي الدليل وقال به عالم جليل فلا إنكار ولا هذه قاعدة الخلاف معتبر أو الخلاف آل جليل تضلي أو معتبر والا متى اتفق الناس كما يقول ا ج ا م ا م احمد رحمه الله فكيف تكون المساله اجتهاديه تكون أو يكون خلافنا في هذه المساله اجتهاديه سبب للتاثير على اصل عظيم لهو الجماعه ة اللي يدل على, على فرع. أ ن مشكلة. مشكلة. لان كثير من الناس لا تتسع صدورهم للخلاف عندما تكلم عن الخلاف لكي لا يفهم الكلام على غير المراد اتكلم عن الخلاف الاجتهادي له, له شروط هذا له هو له بعضهم الأمر يحتاج سيلا خلاف المعتبر ليس أي خلاف هو خلاف المعتبر وإنما أصلنا بعض بعض الدروس فكلامي عن الخلاف المعتبر إلى ليس إلى أي معتبر مقررة بدوري شروط شروط بعض قد شيء في عن والذي يكون دائرا بين اهل السنه ة إذن كذلك ومما يتفرغ كذلك على ذ ه اذا ل ق ا أننا ع د ة إ اختلفنا في م س أ ل ة اجتهاديه تبقى ا ل أ خ و ة و ا ل أ ل ف حفاظا على الجماعه لكن الواقع عند الكثير مسألة ا ثلاثة أغفر أنت من أنت أخذت بقولي صحيحة الثاني العلماء وأصوله صحيحة. أنت وهو من اهل ا ل س ن ة و ص و ل ه صحيحه و ا ل م س أ ل ة لم يتضح فيها المناطق كما يقول علماء الاصول بمعنى هذا القول له أ د ل ت ه ادله تقويه والقول الاخر أ د ل ه ت ق و ي ة انتقدر ت م ن واحد القول من هذه القول لكن على اي حال ا ل أ ق و ا ل تحتمل ه ذ ا ل أ د ل ة والقواعد ا ل ع ل م ي ة هذا هو الذي يقوم بهذا القول ولكن لماذا لماذا؟ لماذا؟ هذا ا ا خ ل ا ذ ت لا تبغض ا ذ ا ل م ا ذ و تهجرني و ه ج ر ن اهجرني و اهجرني و ا ه ج ر ل ي و ا ه ر ن ي ا ه ج ن ت ب اهجرني و ا ذ ج ر ن ي و ا أ و ت ه ج ر ن ي و ا ج ر ن ي و ا ه ج ر ن ه ج ا ه ج ن ا ه ج ن ي ج ي ب ا ت ا ل ن ه ج ر ن ه ج ا ه ج ن ا ه ج ن ي ج ي ب ا ت ا ل ن ه ج ر ن ي و ا ه ج ي و ج ي ب ا ت من قال من العلماء أ ن المسائل ا ل ا ج ت ه ا د ي ة موجب ا ل موجبات ه ا ل ى أن ي ت ه فتكون مزألة ف ر ي ل ه أصل عظيم. أن هكذا كان الله هكذا كان الصحابة الصفلام يصلين السلف الله、عالم. لما قال لهم النبي عليه لا العصر إلا الصحابة الله عظيم عنه عليهم في بني قريضة أحدكم أن كان كان هكذا هكذا ذهب رضا رضا يعني جاء وقت ص ل ا ة العصر خائفه من ا ل ص ح ا ب ة قالوا نصلي دخل وقت الصلاه نصلي قبل ان يخرج عنا ل الوقت ى إلى إلى نلحق من الصلاة في على وقتها في قرية انتبهنا يعني ما هذا يدل على أ ن ا ل ص ح ا ب ة ي أ خ ذ و ن ب ا ل م ف ا ل ي ن ردا ب على ا ل ا ح ل ا ف طيب اخرى أ ايش قالوا قالوا لا نعم ا ل آ ي ة على العين و ا ل ر أ س لكن آية ايش عامه استثنى م ن ه ذ ه ا ل ح ا ل ة قال لا يصلين احدكم العصر إ ل الا في بني قريدة هذه ح ا ة خ ص نصلي العصر ة لا إلا في بني قريضه د ة ولا خ ر ج هذه الع... الايه عامه لا تقل ادله ا ل أ و ل ي ن ق و ي قوية أ د ل ه الثانيه ق و ي ة لكن كتبوا ص ح ا ب ه أش ن ح ص ل من بعد ذلك فهاجروا ف ب ا غ ض و ا واحد قال لكم ت م ت ش د ي د م ع ن د ك الغلو و ا ل آ خ ر قال لكم تميع بدون منهج ودي ا ل ة ي ا ش ح ه هذا لا لسان ا تبدأ ل حال كثير من الناس بل لسانه ق ا ل ي كثير بدعوه فهم ي ا ن لجل ا ن المنهج لكن كما قلنا نكون وسط نتكلم عن الخلاف ش ا ل ا ج ت ه ا د الذي عنده شروط وعنده ضوابط وكثيره ر قال الشيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله ي قال رحمه الله وكانوا اي السلف يتناظرون في ا ل م س أ ل ه م ن ا ظ ر ة م ش ا و ر ة و م ن ا ص ح ة وربما اختلف قولهم في ا ل م س أ ل ة ا ل ع ل م ي ة و العلميه م ي ة ا معنى ع ل ل ة ا ا ل ع ق ئ والعمليه ة معدى ا وكانوا يتناظرون في ا ل م س أ ل ة م ن ا ظ ر ة م ش ا و ر ة و م ن ا ص ح ة وربما اختلف قولهم في ا ل م س أ ل ة ا ل ع ل م ي ة والعمل مع بقاء ا ل أ ل ف ة و ا ل ع ص م ة و أ خ و ة الدين هذا هو الكلام و ل يدل على أ ن ا ل ص ح ا ب ا ل ر ي ا ل س ل ف ا خ ت ل ف و ا في بعض المسائل العقائد ي ة ل م يقول العلماء أن السلف لم يختلف في العلماء السلف لم ا أن س ل ل ا ع ق يقصدون أ ص و ل العقائد لكن المسائل ا ل فرعيه العقيده التي عرفها شيخ ا ل إ س ل ا م في مجموع الفتاوى ه المسائل الدقيقة. هو هي ء ا ل ج م و ا ل ف ر ع هو ا ل ش ي ء الدقيقه الذي ي ع ت ر الاختلاف جرائه نزاع الاختلاف يحصل من إ لما يقول العلماء السلف لم يختلفوا العقائد في أ ص و ل العقائد والا أن بعض ا ل أ م و ر العقديه تعد أ م و ر ف ر ع ي ة في العقيده ة وقع ف ي ا السلف أن م وقع في الخلاف ي ر ف ب رضوان الله عليهم ي رؤية النبي عليه ليلة الإسرائيل ربه أربعة السلام يناهل أقوائ ثلفوا سماعي على ومن في سماء م ا ل أ وقال ا بأشاء الشيخ الإسلام إمام التيمي رحمه الله ت تيمية ي رحمه و ل يسمعون ي خ الباني ذ كذلك خلاف حاصل قديم بين ه ي ن م أمور ث ي رحمه ة كثيرة الفرعية أردنا أن أمور ظاهر العقيد العقيد النزاع بين لكن من الصعب الزابع والخلاف استلف الله مسائل المسائل كما عليهم كلام الشيخ وقع هو وقال كيف في في في الله الشيخ الإسلام تيمية لما ذكر مسائل اختلف فيها الصحابه من مسائل العقيده ة قال ح وتنازعوا في مسائل ع م ل ي ع ل م ي ة ا ع ت ق ا د ي ة إ ل ى ان قال مع بقاء ا ل ج م ا ع ة و ا ل أ ل ف ة ف خ ل ا ف ا ت ا ل ا ج ت ه ا د بين ا ل ص ح ا ب ة لم تؤثر في ا ل أ ل ف ة ب ي ن ه م وفي الأخوة بينهم وفي الحفاظ على الجماعه ابدا, أبداً وهذا الشاطبي رحمه الله لما استعرض خلاف ا ل ص ح ا ب ة في الاجتهاد رأى دولي قالوا لي العلماء لا انكار في مسائل الخلاف يقصدون كما بين كما ذلك ابن في علام لا انكار اجتهادية هي فيها هذا الشاطبي لما استعرض خلاف ا ل ص ح ا ب ة في الاجتهاد قال الشاطبي وكانوا أي الصحابة مع هذا أ ل موده وتناصح ا خ و ة ا ل إ س ل ا م فيما بينهم قائمه ة أخوة الإسلام فيما ي ب ن م ق الموافقه ئ م ة ا وهذا كلام بن ناصر السعدي رحمه الله في فتاويه يقول رحمه الله قال ومن أ ه م ما يتعين على أ ه ل العلم معلمين أ و متعلمين السعي في جمع كلمته و ت أ ل ي ف القلوب على ذلك وحسم أ س ب ا ب الشر و ا ل ع د ا و ة والبغضاء بينهم و أ ن ي ج ع ل هذا ا ل أ م ر نصب اعينهم يسعون له بكل طريق لأن ل ل ا م ط ويشير ب واحد والقصد واحد إ ل ى أهل اهل الكلام في د ئ ر ل خ ي ر للسن ق الاسم لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة فيحققوا هذا ا ل أ م ر ب م ح ب ة كل من كان من اهل العلم ومن له قدم فيه واشتغال أ و نفع ولا, يدعو ولا يدعون ا ل أ غ ر ا ض ا ل ض ا ر ة تملكهم وتمنعهم من هذا المقصود الجليل فيحب بعضهم بعضا, في بعضا ويدب بعضهم عن بعض و ي ب د ل و ن ا ل ن ص ي ح ة لمن ر أ و ه منحرفا عن ا ل آ خ ر ويبرهنون على أ ن النزاع في الامور ا ل ج ز ئ ي ة ت ذ ا ل ك ل ا م الله. ويبرهنون على ان النزاع في ا ل أ م و ر ا ل ج ز ئ ي ة التي تدعو إ ل ى ضد المحبه ة الكلية والاثلاف الأمور لا التي على ف تقدم ي ا الكلمة بالغ ما العلم جمع من هل أنت أنه الإست والائتلاف ن ع في الأمور ا ل ج ز ي ة ا ل ي تدعو إ ى ضد ل ل ل م ح ب ة و ا ا ا لا تقدم على ا ل أ م و ر ا ل ك ل ي ة التي فيها جمع الكلمه ولا يدعون, أعداء العلم من الع... ولا يدعون اعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من افساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم واضح الأول هذا الكلام للإيمان السعري الله、بره. إذا هذا الأمر ثاني إذا قلنا الأمر الأول الذي الأصل حافظة الجماعة المساجد قضية رحيمه على عظيم الأمر تفرع عن الأصل حافظة على في الأمر. الثاني لما ن د ع خلافنا في المسائل الاجتهاديه سبب للتناظر ي والتباغض من هذا يعني مخالف لي لمنهج ي ل السلف ا ل أ م ر الثالث الذي يتفرع عن هذا الاصل ومما يتفرع كذلك أ ن م ص ل ح ة ا ل ت أ ل ي ف سابق هذا الكلام、تابل. ومما يتبرع كذلك أ ن م ص ل ح ة ا ل ت أ ل ي ف والاجتماع أ ع ظ م من فعل س ن ة م س ت ح ب ة ا ل آ ن م ش ي ا ل خلاف اجتهادي فعلا ع مسألة ل لكن ل ل ي هي مستحبة شراء الحفاظ على ا ل ج م ا ع ة ومصلحه ت أ ل ي ف القلوب مقدمه جدا ده سنه مستحبه يقدم أ و عنده بعض ن ع ما عنده شر ل ا ب ا ل ل ي نعم ا ل س ن ة على العين و ا ل ر أ س لكن ينبغي أ ن نتفقه ا لكي نعمل ب ا ل س ن ة كما أ ر ا د الله كما أ ر ا د رسوله عليه الصلاه و ن أ ا ل س ا ل س ونرب على ذلك ا ل ن ا ج لكن يحتاج إ ل ى فقه كيف تتعامل هل تفعل تقول تتكلم تعجم يعني أ و لا تعجم بس أ ن ت ح ج الفقه وتحتاج ا ل علم إ ذ ا م ص ا ح ة ا ل ت أ ل ي ف والاجتماع أ ع ظ م من فعل س ن ة مستحب هذا ما شكله قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه رجعه الله الفتاوي دعا يقول رحمه الله ويستحب للرجل ان يقصد إ ل ى تاليف القلوب بترك هذه المستحبات يعني في بعض المواطن. أمر ليس、أصلاً. في بعض المواطن يستدعي تقتضي فرعية بعض بعض على القلوب. حفاظاً على المواطن المواطن أن حفاظا حفاظا القلوب المستحب أصلا الأمر المصلحة الجماعة اللهم اترك ما تفرق جماعة ذلك ذلك أمر تفرق يقصد إلى تأليف بترك هذه المستحبات ل أ ن م ص ل ح ة ا ل ت أ ل ي ف في الدين أ ع ظ م من م ص ل ح ة فعل مثل هذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إ ب ق ا ئ ه من ت أ ل ي ف القلوب الله、يرحمه. سياد الرجل هذا الله、يرحمه. قال رحمه الله للرجل يرحمه يرحمه رحمه ويستحبه يقصد أن إ ل ى ت أ ل ي ف القلوب بترك هذه المستحبات ل أ ن م ص ل ح ة ا ل ت أ ل ي ف في الدين أ ع ظ م من م ص ل ح ة فعل مثل هذا كما ترك النبي عليه السلام تغيير بناء البيت لما في إ ب ق ا ئ ه من ت أ ل ي ف القلوب وقال الفتاوي والاتلاف قال قال الاعتصار بالجماعة كذلك كذلك رحمه 22-22-54 من أصول اصول ل والفرع المتنازع المسألة قال ل د أجهد ي فيه ن من ا ا ع ت ا بالجماعة م ا الدين ق ت ا ا من أصول ل والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفيه ة شارع ا ا فكيف ر و ع الخفية ف قال ف ك يقزع ف ي في ا ل أ ص ل بعبد الفرع ت فهمتم ن ا أصل كل عظيم ف قال الاعتصام ب ا ل ج م ا ع ة والائتلاف من أ ص و ل الدين والفرع المتنازع فيه من الفروع ا ل خ ف ي ة فكيف يقدح في ا ل أ ص ل بحفظ الفرع قلت ولذلك, ولذلك كثيرا ما تقتضي ا ل ح ك م ة والعلم تجنب مواطن الخلاف في حالات م ع ي ن ة اذا كان ذكرها او فعلها يسبب م ف س د ة كبيره ة يحكي العربي ح المالك ابن العلام المعافر م الله يحكي ابن العربي عن نفسه انه كان يتجنب ق ر ا ء ة س و ر ة الانشقاق اذا ام الناس ا لان الناس ينكرون وجود سجده ت ل ا و ة فيها انجر لهو بيه كي كي ام الناس هذك الناس هذك ق وفقا ل لك سورة ا ا تلاوه عالم الرجل ويعتقد كيف ن سجد يزوج ش نداب ت تلاوه ي كيش ي ق ابنه نار قلت يحكي بن العربي عن ل أ ن الناس يمكنون وجود س ج د ة تلاوه انا ل ن س أ ل ه ا ل بالمناسبه ونقول لك كتب بعض المواطن لا ي ع ر ف و ن ا ل ق ر ا ء ة قراب ء ورش لا يرضي عليك قراب ء ورش لا ي ن ا ل عليك م قراب م ر ش لا يرضي عليك قراب ورش لا ي ر ا ت عليك قراب ورش لا يرضي عليك قراب ورش لا يرضي عليك قراب ل ورش لا ي مدة ه ذ م و ن لا يرضيك صراط و ي و لا صراط لك صحيح ورواياتك ه د ا قراءه لك صحيح اغلب نسبه عفوش ر لا تقطع ا ل مكان دبي لا لا نقري تي بوش وجدتي بدعه ي خليت بالخير اذا ا س ت ر ا ع ي ت هذا المساله ف ا م ت المقصود اذا يحكي ابن العرب عن نفسه أ ن ه كان يتجنب ق ر ا ء ة س و ر ة الانشقاء إذا الناس. لان ن س ل أ الناس ينكرون وجود ش ج ة ف ي ه ا شجة ت ل ا و ة فيها, شجة فيها, فيها. يقول بن العربي رحمه الله. لما ب ل اممت الناس تركت, تركت قراءتها قال ا ع تركت قراءتها ل أ ن ي ل أ ن ي إن سجدت أ ن ك ر ه و إ ن تركتها لاني ل إله ك قريب ان و سجدت انكره قال وإن, كان مني قال وان تركتها كان تقصيرا مني فاجتنبتها إ ل ا إ ذ ا صليت وحدي ح ك القرطبي م ا آ ن للبن العربي المجلد الرابع سبحاته ا ر ق في جامع ك ا ل ه ذ ا ا ل ك ل ا م للبن العربي الواقع لي لها العربي نقلها ابن وهذا تختيع القرطبي و ي ن ك ر القرطبي موقفه العربي ثم علق عليه القرطبي المذكر الواقعه علق القرطبي على, على هذه ا ل و ا ق ع ة علق عليها ب ح ا د ث ة جرت مع شيخي الطرطوشي للملك الماره هو شيخ القرطوشي علق عليها ب ح ا د ث ة جرت مع شيخي الطرطوشي الذي جاء ز ا ئ ر ا الى مسجده وصلى ركعتين ا ل طرطوشي جاء و ا ل ن ا لما س ى ركعتين ر و لا يعرفون من هو لو لو لو المكان ممكن. فلان عروف بأحد ل م رعال فالناس لا يجرؤون ع على الكلام او المسلك قال وصلى ركعتين و لا يعرفون من هو ف َ ر َ أ َ و ْ ه ُ يرفع ََُْ يديه ََِْ عند َِْ الركوع ُِّ وعند ََِْ الرفع ِّْ منه ُِْ قد ي ر فتهامس ع مبعاً ع ه لهم إلى ر ف َََ الناس َُّ فيما َِ بينهم َُْ لقتله َِِِْ ادرجه اليه قال س تعالى قال س ع لا ل نستعن فتحنا ن ا س ف ي ما بينهم ل ق ت ل ه ورمي ه ف ي ا ل ب ف ل و احدى شوق ط بيرحم ه الله قال و ا خ ذ القرطبي ي ه د ئ ه م و ي ب ي ن لهم ا ن ه ا س ن ة و قد احدى لنا و قد ا ح د ا لنا و ا د ا ح د ا لنا و قد احدى لنا و أ خ ذ القرطبي يهدئم ي ب ي ن لهم أ ن ه ا س ن ة وقد أ خ ذ بها بعض المدد ثم أ خ ذ القرطبي شيخه جانبا وقال له لا يحل لك هذا ف إ ن ك بين قومي ان قمت بها قاموا عليك أ و ربما ذهب دمك هذا هو العيد م ن يبغينه فسير القرطبي مجلد سعطاف ح م ي ه وخمسه وثمانيه و آ خ ر كلام في هذا كلام الامام إ م ل ق ي رحمه القيم من إ الإمام س ل الذي ل ا معنا ا م مر ذكره في يقول بالقيم زاد المعان الإمام رحمه الله وقد ينتقل أي النبي عليه السلام وقد ينتقل عن ل الصلاة ي ي ه وقد ت ق ل عن ا ل أ ف ض ل إ ل ى المفضول لما فيه من ا ل م و ا ف ق ة و ت أ ل ي ف القلوب كما قال ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لولا أ ن قومك حديث و عهد ب ج ا ه ل ي ة لنقدت ا ل ك ع ب ة وجعلت لها بابين فهذا ترك, ترك ما هو ا ل أ و ل ى ل أ ج ل ا ل م و ا ف ق ة و ا ل ت أ ل ي ف فصار هذا هو ا ل أ و ل ى في هذه الحال في والمقيم انتهى انتهينا من إضاحي هذه القاعدة القاعدة التي يلزون هذه انتهى رحمه وبذلك الحال جلام الإمام الله القاعدة القاعدة العاشر نكون من قد جماعة اكتفي ل ل م م س ي ن بهذا ق واقولكم ل ا ل ب ه ن ا و ا ح س م ب ي بالمن المصارفه س ا ء و الله ا ا لي ا خاص النساء ولكم الأدب في المجالس رأى الشتاوى الله ش ا م ج س على النساء خاصة مجلس خاصة وأدب وكثرة غير الغاء د ر ا ء هذا ليس من ا ل أ د ب بل الأخر ب ك فقالت د ش ح لها ب ت د انها ت ت ه م ه وقالت ص د ج م لها انها ق ع إذا ا ك برنم ر غ ي ي د ل ق ر آ ن ح م ا م بقى ف ل ليس من عدد ت ش د د ي في ا وقتها تتحمل شباب واقع ل اذا كانت تريدون رد ا ل ق ر آ ن حمام يعني ا ل أ وقفت ل ا ن بيون رأس ا به أدب المجال. الأدب المجالك ر قبل الطلب الأدب فالمرجو يعني, يعني أ ن ننتبه إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة ن س أ ل الله عز وجل أ ن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه الله على وحده